أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآة عربيا لقوم يعلمون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 انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم في الاخره هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير مبنون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 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرحا قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل منا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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخسى وهم لا ينصرون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 ونعرفهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم, وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أول الله وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَيُّ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَاعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَارِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَلَمْتُمْ بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبرهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أَسْوَأَ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما, نجعلهما تحت قدابنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاء ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا وأبشر بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من, من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين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 كمن فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون الشمس ولا للقمر واسجدون الله الذي خلقهم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 إن الذي احياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنين يَوْمًا قِيَامَةٍ يَعْمَلُونَ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن يَجِئَهُ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 كان بعيد، ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولونا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريب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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا أَذَأَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ حِصْنٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وإن مسه الشر فيأوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولنها ذالي ليقولن وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُضَيِّقَنَّ عَلَيْهِم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيمٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ